فقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقرب ثم قال وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقرب كان بالإمكانه يقال للرجال والنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقرب ولكن جاء بجملة مستقلة في أمر النساء تشار إلى أن حقهن حق لا يحق لأحد أن يتلاعب فيه أبدا فكما أن للرجال حق كذلك للرجال حق وقال مما ترك أي, أي شيء تركه الميت فهم أسوة به ثم قال نصيبا مفروضا نصيبا مفروضا أي فريضا فرضها الله تعالى ونصيب حده الله تعالى لا يحق لأحد أن يتلاعب به البتر ولما ذكر ربنا هذا ذكر أدبا من الآداب التي ينبغي أن تأدب المسلمون بهم. قال وإذا, وإذا حضر القسمه تؤل القرب واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر قسم ترك من لا يرث من الأقارب واليتامى والفقراء فأعطوهم على سبيل الاستحباب من هذا المال قبل قسمته ما تطيب به نفوسكم فهذا فهم متشوفون إليه وقد جاءكم بلا عنا وقولوا لهم طولا حسنا لا قبح فيه وتأمل أخي الكريم كيف أن الله تعالى قد قدم آل القربة على اليسام وعلى المساجد لأن هذا القريب يعني اولى بالمعروف مثل هذا ربما كان هذا ابن ابن أو أب أب فيكون قريب جدا وثمه حاجب حجبهم فهؤلاء يعطون تطيبا لأنفسهم قبل قسمة المال وليتام باعتبار أن اليتيم قد حرم الأب والمساكين لهو الذي اسكنته الحاجة قال فرزقوهم منه وانتأمل فارزقوهم منه, وإنت أمل فارزقوهم منه. وقول لهم قولا معروفا لأجل ماذا لأجل أن يجمع بين الإحسان القولي والإحسان الفعلي ثم قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا قال وليخف الذين لو ماتوا وتركوا خلفهم أولادا صغارا ضعافا خافوا عليه من الضياع فليتقوا الله فيما تحت ولايته من الأيتام بثرك ظلمهم حتى لا ييسر الله لهم بعد موتهم من لا يحسنوا لأولادهم كما أحسنهم وليحسنوا في حق اولاد من يحضرون وصيته بأن يقولوا لهم قولا مصيبا للحق بأن لا يظلم في وصيته حق ورثته من بعده ولا يحرم نفسه من الخير بترش الوصية طبعا العبارة جاءت هكذا وفيها شيء لما قال فليستقوا الله في من تحت ولايتهم من الأيتام بترج ظلمهم حتى ييسر الله لهم بعد موتهم من يحسن لأولادهم كما أحسنهم العبارة هكذا ممتازة جدا على طريقة على طريقة يعني أحسن لايتام الآخرين ييسر الله لك من يحسن إلى ايتامك قال وليحسن في حق أولادي من يحضرون وصيته بأن يقول لهم قولا مصيبا للحق بأن لا يظلم في وصيته حق ورثته من بعده فالإنسان كلما أنصف الآخرين يسر الله له من ينصف له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 إذن هذا تهديد خطير إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا طبعا جاء التعبير بالأكل لأن غالب المنافع تكون بالأكل وفيه ترخيص لأمر الدنيا ولأمر الحراب بأنه غالبا يقولوا الى البطن ثم يخرج من المخرجين ثم قال الله تعالى طبعا هنا في التفسير قال إن الذين ياخذون اموال يتام ويتصرفون فيها ظلما وعدوانا انما ياكلون في أجوابهم نارا تلتهب عليهم وستحرقهم النار يوم القيامه ثم قال تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحده فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ووارثه ابواه فلامهه الثلث فان كان له اخوه فلامه السدس من بعد وصيه يوصي بها او دين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 ولكل واحد من أبوي الميت سدس ما ترك إن كان له ولد ذكرا كان أو أنثى وإن لم يكن له ولد ولا وارث له غير أبوي فللام الثلث وباقي الميرات لأبيه وإن كان للميت أخو اثنان فأكثر ذكورا كانوا أو أناثا أشقاء أو غير أشقاء فلامه السدس فرضا والباقي للأب تعصيبا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 لا يخفى عليه شيء من مصالح عباده حكيما في شرعه وتدبيره أقول هذه الايه العظيمه التي فصلت امور الميراث ابتدأها ربنا بقوله يوصيكم الله في اولادكم وفي هذا ملمح على ان هذا فيه عظيم التصنيف والتقسيم للورثة وان الله سبحانه وتعالى ارحم بالولدين من الابوين ثم قال للذكر مثل حظ الانثيين وسماه حظ حتى نعلم انه قسمه عظيمه قال فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك اذا لم يكن للاخوات اخ يعصبهن فمهما كنا لا ياخذن اكثر من الثلثين قال وإن كانت واحدة أي واحدة من غيره وإن كانت واحدة فلها النصف أي نصف التركة ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد الأم والأب يأخذان السدس فقط إذا كان للميت فرع وارث والأب يأخذ السدس زاعد الباقي إذا كان الفرع وارث أنتر فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلامه الثلث الأم تأخذ السلس إذا لم يكن للميت فرع بارث ولا أخوة فإن كان له إخوة فلأمه السدس إذا كان الميت أخوة الأم ستأخذ السدس فقط حتى وإن كان للأخوة غير وارثين إذا كان وجود أب من بعد وصية يوصي بها أو دين الميرات لا يقسم إلا بعد أولا الغسر والتكفير والدفن أداء حقوق الله تعالى أداء الوصية هذه ثلاثة أشياء على هذا الترتيب ثم يأتي بعدها الترك ثم قال اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا اشاره من عند الله تعالى الى ان هذا التقسيم هو الذي يصلح للبشريه فقط وتامل كيف ان الله قد بداه بيوصيكم الله في اولادكم وختمها بهذه الايه ثم قال بعد ذلك الشيء فريضة من الله أي إن الله قد فرض هذا فريضة ثم قال إن الله كان عليما حكيما فتأمل يوصيكم الله تأمل فريضة من الله تأمل إن الله كان عليما حكيما عليم حكيم بما شرع لنا يصلح لعباده من فوائد الآيات دلت أحكام المواريث على أن الشريعه اعطت الرجال والنساء حقوقهم مراعية العدل بينهم وتحقيق المصلح بينهم التغريض الشديد في حرمه أموال اليتامى والنهي عن التعدي عليها وعن تضيعها على أي وجه كان، لما كان المال من أكثر أسباب النزاع بين الناس تولى الله تعالى قسمته في أحكام المواريث، نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يأخذ حقه كاملاً.